الأخ يقول هل يصح أن يقال مجيء الله لا يكون إلا بالنزول لزوما من صفته تعالى العلو هل يصح أن يقال مجيء الله لا يكون إلا بالنزول لزوما من صفته تعالى العلو المعلوم أن من اعتقاد السلف رضي الله تعالى عنهم أن النزول صفة وأن المجيء لفصل القضاء بالصفة هذه الصفة وهذه الصفة أما كوننا نقول أن بينهما تلازم فهذا يحتاج منا إلى دليل يحتاج إلى دليل وتنصيص فمثل هذا الذهاب إلى أخذ اللوازم والعمل باللوازم هذه جرت على المسلمين شرور وأتت باعتقادات فاسدة وما سقط الخوارج والمبتدع عموما في بدع إلا لما التزموا أشياء التزموا أشياء حتى في المناظرات كان الواحد منهم يقول له يلزم من قولك كذا وكذا فيقول أنا ألتزم فيدخل من بدعة إلى بدعة يدخل من بدعة إلى بدعة نحن نؤمن أن الله يجي لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة لكن لا نقول أنه يلزم من كونه يجي أنه ينزل أو نحو ذلك هذا يحتاج منا إلى حجة والله سبحانه وتعالى ما أخبرنا عن كل صفاته إنما أخبرنا عن ما نحتاج إليه لمعرفته سبحانه ومن أصرح ما يدل على أن الله جل وعلا ما أخبر العباد بكل شيء عن نفسه سبحانه أنه لما يتجلى لعباده المؤمنين كما جاء ذلك في صحيح من الخزيمة أنه أو أنهم يقولون نعوذ بالله نحن في مكاننا حتى يأتيانا ربنا قال فيأتيهم في الصفة التي يعرفونها بعد ذلك فهذا يدلنا على أنه سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أو علمنا بعض ما يمكن أن نحتاج إليه في ديننا ولم يخبرنا عن كل شيء ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وعليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه قال فيفتح الله علي من المحامد ما لم أكنش أعلم ما ما كان من قبل كان علمني إنما الله سبحانه وتعالى يلهمه ذكر محامد والصفات لم يكن يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا فقال له بعد ذلك ارفع رأسك وسل تعطه إلى آخر الحديث فمثل هذا يعني من الخطأ أن يقال أنه لا يجي إلا بنزول أو نحو ذلك والأمر الآخر يقول أخ الأخ ما حكم الحكم التطريب والتمديد والترعيد في قراءة القرآن وأنا سمعت سمعت أنت أو سمعتك هكذا أنت يا شيخنا وقراءتك للقرآن تفعل التطريب والترعيد حقيقة يا إخوان من باب الاعتراف بالنقص نحن في طربينا العلم ما كان حقيقة في زماننا من يقرئنا لقراءة الصحيح وإنما كنا أخذنا وتلقينا القراءة على قراءة من كنا نسمعهم من قراء وهذا يعني من باب إن إنسان يعترف بالنقص وأنا أقول لكم يعني بكل يعني شجاعة أنا لست بقارئ ولم أخذ القرآن تلقيا وإنما حفظت القرآن كغيري من, من إخوان الذين كانوا في عدن على ما كنا نسمعه من القراء وحقيقة ما عندي كبير فائدة عن هذه المسائل التطريب والترعيد وما إلى ذلك ونسأل الله أن يفقهنا ونحن نقبل نصيحة نقبل نصيحة ونقبل النقد ولو من طفل عمره سبع سنين لو يأتيني طفل يقول يا شيخ أو يا أبتي أو أنت أخطأت في كذا نقول نساك الله خيرا ونقبل التوجيه، ولا ندعي أننا قد أكملنا واكتملنا فالذي يزعم أنه لا يخطئ هذا غبي هذا غبي وفوق كل ذي علم عليم <تصفيق> طيب نزلنا في قراءة هذه الرسالة وهي مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه واسعة وهذه الرسالة كما ذكرنا ابتدع بها رحمه الله بالكلام عن طريقة السلف في تلقي القرآن وفهمه فأخذ يبين لنا أن السلف رضي الله عنهم تلقوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان خلافهم في القرآن في في تأويل القرآن وتفسيره قليلا وأيضا كذلك بعد أن ذكر هذه المسألة انتقل إلى الكلام عن الخلاف الذي ربما يظهر للناس بأنه خلاف وهو في حقيقته ليس بخلاف وإنما هو نوع من أنواع التنوع ثم ذكر من مأخذين اللذاني أو المسلكين اللذاني يسلكهما السلف رضي الله عنهم وذكر المسلك الأول أن قد يعبر أحدهم بتعبير غير تعبير صاحبه مع اتفاقهما في المأخذ والمسمى والأمر الثاني أنه يذكر أحدهم أو يعرف أو يفسر المعنى العام ببعض أفراده من باب تفسير المثال تفسير بالمثال وذلك لتقريب الفهم ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض ما يتعلق بالصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ليبين لنا هذه القاعدة ثم قال رحمه الله قال وإذا ذكر أحدهم لهذا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أي تتعدد الأسباب في نزول الآية تتعدد الأسباب في نزول الآية ومرادهم من ذلك تنزيل الحكم على من كان حاله كذلك أو يكون السبب قام قام حال نزول الآية فيحكم فيحكم على صاحب تلك بأنها نزلت فيه وقد تتعدد الأسباب تتعدد الأسباب لأنها قد تكون في عدد من الأشخاص الذين وقع عليهم ذلك الحكم بعينه قال رحمه الله أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني فقال ما ما فعلت قال وقعت على امرأة فقبلتها فصلى مع الناس فلما أتم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلاته قال صليت معنا قال نعم قال إن الله يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فنزل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هذه الآية على أو حكم بها والسدل بها لهذا الرجل وبعض اهل العلم فهم ان هذه الايه نزلت في تلك الحادثه قال رحمه الله وهذان النوع وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنويع في تنوع التفسير تاره لتنوع الاسماء والصفات وتاره لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات هما الغال في تفسير السلف الذي يظن أو الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين محتملا للأمرين الشيخ رحم الله يريد أن ينبه على أن بعض من يقرأ في التفسير يقع على أو فيقف على جمع أقوال السلف فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيظن أن هذا اختلاف وهو في حقيقته وفاق في حقيقته وفاق لكن يحتاج إلى شيء من التأمل يحتاج إلى شيء من التأمل وهكذا أيضا لا قد يكون لهذه المسألة المجموعة شيء من ماذا الأمور التي يكون لها أثر في الأحكام لا في التفسير قد يكون بعض هذا المنقول عن بعض السلف شيء من الخلاف في الأحكام وكما سبق أن الشيخ رحمه الله أبانا أن هناك من الخلاف في الأحكام ما يكون أكثر من الخلاف في محظ التفسير فقد يكون هناك اختلاف في الأحكام لأن هذه تكون مبنية في الغالب على شيء من الاستنباط والفهم وهذا قد ربما يحصل في غير الألفاظ قال رحمه الله ومن التنازع الموجود عنهم أي من الاختلاف من الاختلاف طيب قال ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا لفظ الاشتراك قال يعني أن يكون شيء مشتركا مثال الاشتراك يا إخوان أن يكون هناك نوع من الاشتراك اللفظي مع اختلاف المعنى مع الاختلاف المعنى مثلا عندنا لفظ عين عندنا لفظ عين الآن لو سألت إنسانا وقلت له ما العين فيقول لك العين هذه الباصرة فيقول له آخر لا المقصود بالعين الذهب وآخر لا سيقول له لا المقصود بالعين الجاسوس وآخر سيقول له العين لا نبع الماء فكل هذه يقال له عين فيقول لا مثلا يقول الأول رأيت عينا خشعت أو رأيت عينا تبكي طيب فسيكون الكلام واضح لكن إذا قال شربت من عين باردة شربت من عين باردة واضح أنها نبع الماء فهذه لفظ مشترك لكن لا شك أن كل واحدة لها معنى ما يمكن أن نحمل هذا اللفظ على نفس على نفس المعنى الذي هو في الآخر فقد يكون هناك نوع اشتراك في بعض الألفاظ طيب فيقع نوع من الخلاف في الأحكام نحن مثلنا بقوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح من, من مقصود الذي بيده عقدة النكاح قال طائفة هو الزوج وقال آخرون هو أبي المرأة وليها ولي أمرها فاختلفوا على هذا الشيء الذي صار شيء فيه شيء من الـ الـ الاشتراك طيب قال إما لكوني مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد كلمة قسورة طيب كما في قول سبحانه وتعالى فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرا فرت من قسورة فهل المقصود بقسورة هنا الأسد أو المراد به الصياد؟ فيحمل هذا اللفظ على كل على كلي على كلا الاسمين. قال ولفظ أسس الذي يراد به إقبال الليل وإذباره. وإما لكونه متواطئا التواطئ أن يكون هناك نفس اللفظ ويستعمل لأحد النوعين إما تستعمل لهذا أو تستعمل لهذا في نفس السياق مثلا لفظ اللمس لفظ اللمس الوارد في قوله سبحانه وتعالى أو لا مستم النساء فبعض أهل العلم يرى أن من نواقض الوضوء أن يمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية وإن كانت زوجه يقول ينقض الوضوء هذا مذهب الشافعية إذا ما مس الرجل بيده بشرة امرأة قال هذا يكون ناقض من نواقض الوضوء لأن الله يقول أو لا مستم النساء وبعض أهل العلم يقول لا ليس المقصود بالملامسة هنا مجرد ملامسة البشرة للبشرة وإنما المقصود به الجماع المقصود به الجماع ثم استدل كل واحد منهم بشيء من الأدلة قال وإما لكوني متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضمير هنا في قوله ثم دنا فتدلى إلى آخر الآيات اختلف أهل العلم المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام أو المراد به ربنا سبحانه وتعالى مع أننا يعني نعتقد أن الله جل وعلا يدنو من العبد ويدنيه في أدلة أخرى ليست مأخوذة من هذا الموضع فالضمير على الصحيح في هذه الآية يعود على جبريل يعود على جبريل وإن وقد اختلفوا في مثل ذلك كما ذكرنا وقد ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ورجح رحمه الله على أن المقصود به جبريل عليه السلام على التحقيق وقال ابن كثير رحمه الله ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن المقصود به جبريل عليه السلام وإن كان أهل السنة يثبتون الدنو لله جل وعلا من أدل أخرى وهكذا قرب العبد قرب الرب سبحانه وتعالى قرب حقيقي لا أقبه سبحانه وتعالى كما كما هو ايضا في حال النزول وغيرها من الصفات قال رحمه الله وكلفظ الفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما اشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز يعني النظر الى ظاهر اللفظ دون الرجوع إلى التفسير يجعل تسقط في مشاكل يعني مثلا أهل وحدة الوجود تسمعون عن طائفة يقال لها أهل وحدة الوجود أو الاتحادية أتوا إلى بعض الآيات ففهموا منها وحدة الوجود يعني مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق عيسى عليه السلام جعل عيسى كلمته سبحانه وكلمة منه كلمة منه انظروا إلى لفظ منه فأهل وحدة الوجود هؤلاء الكفار زعموا أن لفظ منه تفيد التبعيض تفيد التبعيض كلمة منه وإذا كانوا يقولون أن كلمة كلمة المقصود بها أنها بعض صفته فإذا عيسى جزء من الله هكذا يقولون يقولون بهذا الطريق وإذا كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فهذا هذا الاعتقاد اعتقاد كفري كوننا نعتقد أن الله هو كل شيء، وليس المقام مقام رد هذه ال البدعة وهذه ال, وهذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الشيخ رحمه الله يقول في هذه في هذه العبارة قال فمثل ذلك يجوز أن يراد به كل المعاني. التي قالها السلف وقد لا يجوز هناك أشياء قد إذا اعتمدنا على العقل المجرد والفهم السقيم قد ربما نفهم بعض الآيات على غير المعنى المراد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيش إله سيقول إذن الله في الأرض وفي السماء الله في الأرض وفي السماء وهذا الفهم باطل إنما المقصود وهو الذي في في السماء إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض كون أن العباد يعبدونه في السماء الذين هم الملائكة والذين في الأرض هم البشر والجن يعبدون الله سبحانه وتعالى في الأرض فلكن كونك تعتمد على بعض المعاني بغير أن ترجع إلى تأويل السلف وإلى تفسير السلف فهذا هو الضلال قال رحمه الله قال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تاره وهذا تاره يعني بعض الأحيان يكون اللفظ أو الآية نزلت مرتين مرتين ويكون لكل لكل مرة لفظ أو يعني ماذا تأكيد أو بيان لشيء ربما ما نبهت عليه الآية الأخرى كم تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان كم كررت في سورة الرحمن لا يقول قائل أن هذا كما يقولها الذي لا يعي أن هذا نوع من عدم الاتزان وما ذلك قال رحمه الله وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام لفظ قد يكون مشترك في بعض أحوال مثل ما قلنا إيش في قوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح نحن نأخذ الآن عدة صور وحالات لمثل هذه المسألة الصورة الأولى رجل عقد على امرأة ثم طلقها ولم يسمي مهرا يعني عقد عقد النكاح لكن ما سمى المهر ما قال أنا سأعطيك كذا ولا, ولا أصلا أدى شيء إنما عقدوا له دون أن يأخذوا منه شيء فماذا نقول إلا أن يعفون يعني عفت قالت ما أريد منه شيء طيب أسقطت حقها قالت لا أريد شيء هذه صورة الصورة الثانية أن يكون قد أدى المبلغ وأدى المهر كله اتفقوا على أن يكون مهرها مليون أن يكون مهرها مليون فعقد وأدى أدى الذي المبلغ كله طيب فنقول في هذه الحال إلا أن يعفو أو, ي... إلا أن يعفون أو يعفو الذي الذي بيدع عقدة النكاح يعني يمكن أن يقول خلاص أنا ما أريد منكم شيء خذوا المليون وأذهب هذا في حق الزوج هذا في حق الزوج طيب وإما أن يكون الأب الذي ولي المرأة يقول له هذا المليون الذي أنت قد أتيت به فيكون إيش الذي بيد عقدة النكاح كذلك يتناول الأب فيعيد له كل المبلغ رغم أن أنه يمكن أن يأخذ النصف ويعطى النصف فيعني في هذه الحال يجوز العمل بالمعنيين بخلاف إيش بحسب حال القضية والمسألة ولا نقول دائما أن المقصود به الزوج لا نقول دائما أنه المرد به الزوج فهي بحسب حال المسألة قال رحمه الله وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب يكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب كما قلنا في اللمس كما قلنا في اللمس لا بد أن يكون هناك شيء من تنزيل اللفظ على معنى معين لأنه لا يستقيم أن نحمله على كلا المعنيين لماذا لأننا لو حملناه على كلا المعنيين سنقول إيش أو سنذهب إلى شيء من خلاف التضاد لأن من قال أن المقصود بالملامسة الجماع سيكون أثبت الجماع واللمس الذي هو المباشرة بالبشرة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع جماع إلا بيش بمباشرة البشرة طيب لكن لا يلزم من ملامسة الجماع يعني كون الإنسان يلمس الجلد لا يلزم من ذلك أن يكون قد وقع في الجماع لكن العكس صحيح واضح ولذلك قد يكون عند أن نحتاج إلى شيء من المرجحات الخارجية ننظر إلى بعض المرجحات الخارجية منها أن أمة عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فجعلت ولاء كما قالت قالت ولم يكن في في الدور مصابيح، فماذا مددت يدي فإذا به ساجد، فوقعت على إبهامه، فحرك لي إبهامه، فكونها وقعت على إبهامه يعني لمسته، وإذا لمسته على قول الشافعية يكون الوضو قد نقض وبالتالي تكون الصلاة نقضت لكنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الصلاة أو خرج منها لأنه وقع له ناقض أو نحو ذلك فدل على أن المقصود بالملامسة في قوله سبحانه وتعالى أو لامسهم النساء أي الجماع أي الجماع وهي من الكنايات عنهم قال رحمه الله فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الذي هو اللفظ الذي يجوز أن يحمل على هذا ويحمل على هذا كما قلنا في قوله أو يعفو أو يعفون أو يعفو الذي بيدي إلا يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح ومن هذا يعني هذا هذا هذا الشيء الذي هو قد يكون قريبا من معنى الترادف كون اللفظ في شيء من الترادف وتطابق الألفاظ وإن كانت قد تزيد في بعضها عن بعض في بعض المعاني الزائدة على مجرد الترادف قال رحمه الله ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل الترادف في اللغة قليل لماذا قليل لأن اللفظ الأول قد ربما يحتوي على على شيء زائد ليس في اللفظ الثاني ولذلك مثلا عندنا لفظ القعود وعندنا لفظ الجلوس قد تعبر تقول اقعد يا زيد وقد تقول اجلس يا زيد فما الفرق بين اقعد واجلس ذكر بعض اهل العلم يعني خلاف في المعنى من جهة ماذا وان كان بينهم نوع ترادف لكن قالوا ان المقصود بالجلوس اذا كان في حال القيام إذا, أو عفواً اذا كان في حال الجلو اذا كان الانسان متجعا طيب او متكئا كما في حديث وكان متكئا فجلس كان متكئا فجلس اما القعود فيكون من القيام الى الجلوس يعني القيام اذا كان الانسان قائما ثم قعد يقولون قعد يقولون قعد فهذه الصفة وهذه الصفة وأما التطابق المطلق بين الألفاظ بحيث أننا نقول هذا مرادف لهذا مطلقا فهذا قليل جدا لا يكاد أن يذكر قال رحمه الله وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم يعني الترادف ترادف. إما نادر أو معدوم قد يقول قائل رأينا في القرآن مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام كيف تعددت الألفاظ في حكاية ماذا الأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام مع أنها بلا شك لم تقع إلا مرة واحدة يعني ال المحادثة التي وقعت بين موسى وع موسى وفرعون كم تكررت لا شك أن حدث واحد كونه يعني قام يناظره وكونه يتكل يتكلم معه وينصح له ويوجهه حصلت مرة واحدة لكن رأينا أن القرآن جاء بعده ألفاظ بعده ألفاظ بعضها ربما متباينة ومختلفة طيب قالوا أرجه وأخاه وابعث في آية قالوا أرجه وأخاه وأرسل أرسل وابعث انظروا فهنا شيء من الاختلاف في اللفظ إن كان المعنى الإجنالي مترادف لكن لا شك أن الإرسال شيء والبعث شيء بين بينهما شيء من التقارب لا التطابق لا التطابق وهذا الأمر أصلا كون أن تلك اللغة التي كانت بين فرعون وموسى لم تكن العربية وبالتالي يجوز الإنسان أن يعبر إذا أراد في حالة الترجمة لأن القرآن ترجم لنا ما صار ما حصل بين بين موسى وفرعون ترجمه والترجمة قد تسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها بدليل أن الله لما نقل إلينا الألفاظ العرب الألفاظ التي تكلم بها العرب ما نقلها إلا بنفس اللفظ فقوله سبحانه وتعالى لئل رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ذكرت باللفظ ذكرت باللفظ فمما يدل ذلك أن الصحابي الذي هو زيد رضي الله عنه وغيره لما ذكرى للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عبد الله بن أبي نقل له نفس ما جاء في لفظ القرآن ما جاءت يعني بألفاظ متقاربة لأن في قصة موسى عليه السلام كانت اللغة المستعملة بين موسى وفرعون ليست العربية ليست العربية وإنما كانت بلغة أخرى وأيضا كذلك من هذا الباب أيضا الكلام الذي نقله الله جل وعلا لنا في لغة النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هذا الكلام الذي صار من النملة ليس باللغة العربية وإنما بلغتها فالله سبحانه وتعالى حكى لنا أو ترجم لنا هذه ال هذه الكلمات بلغة العرب حتى نفهم وإلا لو تكلمت بلغة العرب ما كان لسليمان أي مزية على غيره من العباد فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقول لنا أن الترادف في القرآن إما نادر وإما معدوم قال رحمه الله وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل قد يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن قد يكون تعبير بلفظ غير اللفظ الذي أو يعبر بلفظ فيكون هذا اللفظ مأخوذ أو يجمع معنى إضافي قد ربما يستنبط بعضهم من من معنى آخر قال رحم الله فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن, إن أو إن المور هو الحركة كان تقريبا يعني كلمة المور بعضهم يقول هو الحركة أو قيل نعم إذ المور حركة خفيفة سريعة يعني هي إذن أخص من مجرد الحركة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمناهم أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق لأن المقصود من القرآن في كلماته الكثيرة أن الله تعالى يقرب لنا المعاني ويقرب لنا الأمور لفهمها وإلا مثلا في قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لو توجه الإنسان بالسؤال لماذا ذكر الله الإبل ذكر السماء ذكر الجبال ذكر الأرض وهناك من الخلق ما هو أكثر إثارة وأكثر ماذا أكثر شيء يمكن أن يثير إعجاب الإنسان ويثير دهشته في في عظيم خلق الله جل وعلا أكثر من هذه المذكورات فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله على أناس أمين على أناس أمين ليس عندهم كبير دراية عن كثير من الأمور فخاطبهم بما يعون وخاطبهم بما يعقلون وما يشاهدون حياتهم في الإبل وفوقهم السماء والجبال والأرض فلذلك خاطبهم بهذا فمن إعجاز القرآن التنبيه على أحوال معينة بحسب حال المستمع بحال حسب المستمع في ذلك الوقت وقت نزول الوحي وإن كانت هذه الآيات هذه الآيات قد تتضمن أشياء صار في مؤخر الزمان في زماننا هذا اكتشافات لم يكن الإنسان قد اطلع عليها من ذي قبل لماذا خصت الإبل دون غيرها ذكروا أن الإبل لها خصائص كثيرة ربما لم ينتبه لها العلم الحديث إلا حاليا ف. نعم إذن هذا كله يكون تقريب لا تحقيق قال فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاءا إليهم قال والعرب تضمن الفعل معنا وتعديه تعديته ومن هنا غالطا من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض العرب تضمن الفعل وتعديه تعديته يعني المقصود بالتضمين يعني سيأتي في كلام الشيخ ما يدل على أن المقصود بالتضمين أن اللفظ المعين يتضمن معناً للفظ آخر وإن كان لم يصرح به يتضمن هذا اللفظ معناً غير المعنى الذي أردناه مثل ما ذكرنا في قوله أو في في صفة مثلا في, في اسم العليم نحن ذكرنا على أن صفة مثلا العلم في سبحانه وتعالى المأخوذة من اسم العليم يلزم منها أن يكون الله جل وعلا حيا طيب لا يمكن أن يكون عليما إلا بحياة فهنا كذلك أو من باب تقريب الفهم أن اللفظ قد نستعمله ونكون ننبه بهذا اللفظ على ما يتضمنه معنا أو لفظ آخر كما سيأتي من كلام الشيخ. قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نع إلى نعاجه أي مع نعاجه لأن بعض بعض ماذا بعض النحاة يقولون أن حروف الجر تتناوب يقولون حروف الجر تتناوب مثلا لما وقفوا على قول الله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء قالوا في هنا بمعنى على الشيخ يقول هذا الإطلاق خطأ أن لا لا نقول أن حروف الجر في ذاتها تتناوب وإنما حروف الجر ما زالت إيش على بابها في يعني تفيد الظرفية وتفيد إلى آخر من ضمن المعاني عن تفيد التعديه ومن تفيد التبعيد والابتداء وغير ذلك لكن الشيخ يقول أن نقول أن اللفظ إذا جاء أو هذا الفعل المقصود أننا نأخذ هذا الفعل ونضمنه معنى فعل آخر طيب، فقال رحمه الله كما يقولون في قوله تعالى أو في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه ومن أنصار إلى الله أي مع الله ونحو ذلك قال والتحقيق ما قاله نحات البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه يعني سيكون معنى الآية لقد ظلمك بسؤال نعجتك أي بي بي بي بي بي بضم نعجتك مع نعاجه بضم سيكون إيش كلمة بسؤال سنقلب المعنى أو نأتي بلفظ آخر اللي هو ضم بسؤال سنقول معنى سيكون الآية لقد ظلمك بضم نعجتك مع نعاجه قال فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه ومع قوله وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه سيكون معنى الآية ونجيناه ونصرناه من القوم يعني نجيناه نصرنا بمعنى نجينا قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ظمنا يروى بها ونظائره كثيرة ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد الشيخ رحمه الله يريد أيضا أن ينبهنا كذلك على قضية كما ذكرنا التضمين أما التناوب فقال أن هذا من الخطأ قد يقول قائل يعني إيش الذي نستفيده أو ما الذي يضر كوننا نقول أن حروف الجر تتناوب أو أننا نقول بأن الأفعال تتضمن بعضها بعض بحسب السياق والتركيب أولا يجب علينا أن نعلم أن اللغة العربية قوالب وذوق قوالب وذوق فقد يكون هناك لفظ لكن يصاحب طريقة معينة في أدائها تكون هناك لفظ لكن يصاحب طريقة معينة في أدائها فمثلا إذا كتبت لك كتبت لك كلمة قلت لك أتعرفني أتعرفني هذه قد يقصد بها مجرد السؤال طيب استفهاما ويكون من ورائها التعجب وقد أقصد من ذلك التهكم والكبر طيب لبيان أنك محقر فسيكون أداؤها مثلا في الأول يقول القائل أتعرفني انظروا أداء الشخص أتعرفني سيكون هنا نوع من التعجب يعني كيف أنا أتعجب كونك تعرفني طيب لكن حين أني أتي يقول أتعرفني يعني نوع نوع من التهكم والاحتقار ونحو ذلك فاللغة قوالب لغة العرب قوالب وذوق طيب وقد يكون لطريقة الأداء ونحو ذلك ما يكون له أثره فالشيخ رحمه الله يقول أن هذه الأفعال قد تتضمن معاني أفعال أخرى وهي فيها يكون فيها نوع من الترادف الذي ربما لا يتفطن له كل أحد مثلا حين أن وقف بعض أهل العلم على قول الله جل وعلا أينما تولوا فثم وجه الله طائفة من أهل العلم قالوا من الغلط أننا نستدل من هذه الآية على إثبات الوجه لله لأن التركيب المقصود ليس به مع أننا نثبت أن لله سبحانه وتعالى وجها يليق به سبحانه من أدلة أخرى من أدلة أخرى لكن هذه الآية بحد ذاتها لا يصح أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أو أنه نثبت الوجه من هذه الآية لأن المقصود فأينما تولوا فثم الجهة التي يقبل الله سبحانه وتعالى فيها الصلاة طيب ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فهنا لا يستطع أن يقال أن الله أتى البنيان بذاته لأن تركيب الكلام وسياق الكلام ليس المقصود به ذلك ولا يقول قائل أن أهل السنة مؤولة يؤولون ويعني ماذا يحرفون الكلم عن مواضعه كما هو شأن أهل البدع والمؤولة وإنما المقصود النظر إلى تركيب الكلام وسياقه تركيب الكلام وسياقه فهذا نحتاج إلى فهمه ومن فهم هذه القاعدة يتضح له كثير من المسائل التي في باب الاعتقاد قال وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف المقصود أو هذا الحديث جاء عن رجل من بهز رضي الله عنه عند أحمد والمقصود بالضبي الحاقف أي أنه قد انحنى بسبب ضربة السهم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضبيان قد رمي بسهم وقد اطجع ماذا وصار يعني ساكناً صار ساكنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد يعني لا يحركه ولا يجعله يطرب حتى يأتي الذي أرمى بذلك السهم قال فلا قال لا يريبه أحد كما أن كما أن اليقين ضمن السكون والطمئنينة فالريب ضده اليقين ضمن السكون والطمئنينة طيب قال فالريب ضده ضمن الاضطراب والحراكة ولفظ الشك وإذا قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكونه، لكن لفظه لا يدل عليه يعني كلمة الشك في ذاتها لا تدل على أنها, أنها تطابق من كل الوجوه كلمة ريب ولذلك لما قيل في قول سبحانه وتعالى الف لا أم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال بعض أهل التفسير لا شك فيه لا شك فيه كلمة شك هي بعض أجزاء المعنى وليست كل ما يتضمن بالريب طيب فالشيخ يريد أن ينبهنا على هذا الأمر ثم قال رحمه الله وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا الكتاب أو هذا القرآن فهذا تقريب يعني كلمة هذا أو ذلك الكتاب بعض أهل العلم لما قال ذلك الكتاب أي هذا عبر كما أن كلمة هذا تكون للدلالة على الشيء القريب وكلمة ذلك تدل الدلالة على الشيء البعيد فكيف عبر بعضهم باللفظ البعيد وأفاد المعنى القريب قال لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن مع كونه مقرؤا مظهرا باديا فكلمة كتاب شيء وقرآن شيء كتاب شيء مكتوب شيء مكتوب وقرآن أي شيء مثل إذن الكتاب شيء تراه العين والمقرؤ شيء تسمعه الأذن يقال قرآن إذا كان مسموعا وكتاب إذا كان مقرؤا بالعين فسيكون فيه نوع من تضمين المعنى للآخر قال فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم ما زال الشيخ رحمه الله يريد أن يفيدنا أن الجمود على ما يظهر من بعض المعاني دون بعض أمر لم يكن عليه السلف الجمود على المعنى الذي يقفون عليه نبقى جامدين على اللفظ طيب ولذلك جاء في في خطبة الشيخ في مقدمة الرسالة لا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائبه يعني مثلا الآن إذا وقفت على القصة في قصة نوح عليه السلام نوح عليه السلام لما حصل ما حصل من قومه وأراد الله سبحانه وتعالى إهلاك هؤلاء الكفار أمروا أن يركب السفينة ثم أمر السماء أن تمطر والأرض أن تخرج الماء بعيون قوية. قال الله جل وعلا بعد ذلك وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء. هذه الآيات أو هذه الكلمات فيها ذكر وصف الحال الذي صارت فيه حال الأرض في حال الإهلاك. انظروا. لكن من من من عجيب. الأمر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يذكر ذلك ابن القيم أو ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يستعمل هذه الألفاظ في علاج من كان عنده رعاف كيف يصنع يأتي بهذه الآيات ويكتبها على جبين المصاب بالرعاف الذي ينزل الدم من من أنفه بشدة قال رحمه الله في يبرأ يبرأ من هذا الشيء والقرآن كما تعلمون شفاء لكن لماذا انتخب هذه الآيات لماذا انتخب هذه الآيات بعينها دون غيرها هذا الشيء يحتاج إلى نوع من التأمل والاستنباط والنظر فكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى هذه المسألة أن كونك تجمد على اللفظ دون أن يكون هناك نظر في أبعاد المعاني التي قد ربما تحتف بذلك اللفظ أو غيره فنحتاج إليه في حياتنا نعم قال رحمه الله وجمع عبارات السلف وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين من باب الفائدة يا إخوان عندنا ما نقله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من صورتين كل ما نقله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من صورتين ونحن نعرف أن ماذا العلماء حين انقسموا قسموا السنة قسموها إلى قولية وفعلية وتقريرية وبعضهم يضيف التركية طيب وفي التركية تدخل في الفعلية لأن الترك فعل على الصحيح فالآن عندنا قول وفعل وتقرير نجمع الآن الوصف الأول الثاني والثالث نجعلهما واحد الذي هو الفعلي والتقريري سيبقى معنا الفعل أو القول والوصف القول والوصف طيب فالصحابة أحياناً ينقلون إلينا الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بموجب ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقع بينهم أي يعني أي اضطراب أو أي اختلاف لكن نبقى على أو نبقى في الأمر الثاني الذي هو حكاية بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض أفعاله صلى الله عليه وعليه وسلم وتقريراته أحيانا قد ينقلون شيء ولا يكون النقل إيش صحيحا يعني باعتبار أنهم فهموا من فعله شيء معين فهموا من فعله شيء معين سيأتي من كلام الشيخ ما يدل عليه من باب تقريب تقريب الفهم لهذه المسألة مثلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج أمنا ميمونة بنت الحارث وهو حرام يعني غير حلال في الحج طيب تزوجه وهو محرم ومعروف أن المحرم لا يجوز لو أن ينكح ولا أن ينكح وهذا من ضمن الأمور اللازمة في الحج ف لكن ننظر إلى ميمونة رضي الله تعالى عنها وأيضا كذلك إلى غيره من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكون أن عبد الله بن عباس لم يصب طيب في هذه المسألة وأخطأ في نقله هذه القضية طيب فاا كذلك من ضمن هذه المسائل لما سئل بعض الصحابة طيب هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة نهى ونفى أن يكون قد صلى بينما الأمر مثبت وهكذا أيضا إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قالت من حدثكم انه صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد أخطأ مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فالمهم الذي نريد أن نصل إليه أن الصحابي إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا فهنا الفصل لكن إذا حكى لنا شيء من الصفات أو شيء من الأفعال. طيب نظرنا إذا كان هناك من عارضه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النقل. طيب رجعنا إلى الترجيح. رجعنا إلى الترجيح. فأما إذا أقر على هذا يمشي الأمر ككالأخبار عن القول. كالأخبار عن القول. هذا الذي يعني هذه القاعدة وهذه المسألة. من استبانت له ووضحت له تنفك عليه كثير من الإشكالات الواردة في خلاف العلماء في قضية أقوال الصحابة هل تكون معتبرة أو مردودة أو على جهة التفصيل من استبان له سيستبين له هذا الأمر بجلاء فيقول الشيخ رحمه الله جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأنه بكل واحد سيعبر عن تفسير الآية بموجب فهمه وهذا الفهم الذي فهمه إما أن يكون منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذه سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود كذا وكذا أو يكون عنده نوع من الاستنباط والفهم لهذه الآية فإذا وجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم حكى عنه عنه أو حكى معنا غير المعنى الذي حكاه الأول دل على أن هناك إما أن يكون فيه نوع من الاختلاف وننظر بعد ذلك موضوع الترجيح وما إلى ذلك. قال رحمه الله لأن مجموعة عباراتهم على المقصود لأن جمع لأن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. قالوا مع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد في مثل ذلك في الأحكام يعني قد يوجد في خلاف محقق في فهمهم لبعض الآيات دون البعض قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة يعني كأن الشيخ يقول هذا الاختلاف المحقق ليست في الأمور التي يعني لابد من معرفتها على جهة الضرورة يعني هذا الخلاف ما رأيناه في أصول التوحيد ولا رأيناه في أصول العقيدة ولا رأيناه في الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة كمسائل يعني مثلا الصلاة ومسائل كذلك تحريم الزنا وتحريم القتل إلى آخره هذه أمور محسومة معلومة لا لا يعني لا يمكن أن نعرف أو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها فالصحابة لم يختلفوا في أصول التوحيد وإنما اختلفوا في بعض جزيئات أو بعض مسائل في الفقه أو مسائل يعني ليست كبير لها كبير شأن في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة مثل إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه والحديث ثابت عن عبد الله بن عمر وغيره فكونها أنكرت هذا الشيء لا يقال أنه بين الصحابة يعني خلاف في أصول التوحيد اختلفوا نعم في بعض مسائل متعلقة بالعقيدة طيب لكن هذا يقول الشيخ رحمه الله قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس المقصد بما يضطر إليه الناس أي مما لا يصح الجهل به مما لا ينبغي الجهل به من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات ومقادر ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة المقصود بكلام الشيخ في هذا الموضع أن وجود نوع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل ليست هي من كبير الأمور التي يضر الخلاف فيها نعم سيكون هناك خلاف يضر كالخلاف الذي هو واقع بيننا وبين اليهود والنصارى فالآن اليهود أو النصارى نحن نختلف معهم في أمور جوهرية مثلا النصارى يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة ويعتقدون أنه هو الله ويعتقدون أنه ابن الله هذه أمور أصيلة أمور أصلية فالخلاف فيها يضر في جنة أو نار كفر إسلام لكن كونك مثلا تختلف مع أخيك هل تحرك الأصبع في في الصلاة أو لا تحرك تضم في الاعتدال أو لا تضم في الاعتدال واعتدال من الركوع هذا لا, لا يضر هذا لا يضر فالخلاف فيه ماذا سائغ ومقبول ولا ينبغي أن يقام عليه الهجران والتبديع وما إلى ذلك والمراد هنا أيضا بقوله باختلاف الصحابة في الجد والإخوة اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل الجد أب أو ليس بأب هذه مسائل من مسائل التفريعات الواقعة في ماذا في العلم المواريث طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق إذا كان ماذا أي شيخي إذا كان ماذا الأخ يقول هل صحيح أو نعم صحيح من يقول إن الإنسان لا يستطيع أن يطلب العلم إذا كان عنده الزوجة والأولاد لا هذا الكلام ليس في بل قد يكون تكون الزوجة معينة نعم قد يحصل أن الإنسان يشغل أو يشغل أولاده كما في الحديث الولد مجهلة مبخلة مجبنة قد يحصل هذا لكن كوننا نطلق نقول هذا ليس بصحيح قد يكون الإنسان يحتاج إلى الزوجة حتى لا يقع فيما حرم الله وهذا الإطلاق خطأ هذا بحسب حال الرجل نفسه بحسب طالب العلم قد يشغل وقد لا يشغل بحسب حال الإنسان قال كلام بعض الناس أن العرش ليس أعلى المخلوقات واستدل بحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي هذا الكلام هل الكلام هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح بل العقيدة الصحيحة على أن العرش هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات ولا لا لا تلزم أو لا ليس هناك أي خلاف في كوننا نقول بأن الكتاب الذي هو يعني الذي هو اللوح المحفوظ أنه فوق فوق العرش باعتبار نسبي باعتبار نسبي يعني مثلا لو تصورنا باب تقريب الفهم انتبهوا لا يعني يذهب لو تصورنا أن يعني أن عندنا شيء مثلا نقول عنده درجات يعني مثلا لو تصورنا هذه هذه الطاولة طيب فيها مثلا 20 سنتيمتر ثم ارتفاع ثم 20 سنتيمتر مثل الدرج, الدرج؟ مثل الدرج لو أني الآن وضعت هذه المنديل في هذا الموضع، طيب، فأقول ماذا؟ أقول هذا المنديل فوق الدرج، لكن هل هذا المنديل أعلى الدرج؟ أعلى من الدرج؟ لا شك أنه هناك يعني في موضع أعلى منهم، فلا لا يلزم من كون الكتاب فوق العرش أنه أعلى منهم، قد يكون فوق فوقه. باعتبار نسبي أو في جزئية معينة لأن الاعتقاد الصحيح أن العرش أكبر ما خلق الله ليس هناك أكبر منهم وما يزعم من بعض الفلكيين الذين يقولون هناك نجوم وأفلاك ومجرات هذا كله من كلام الفلكيين الذي ليس عليه حجة ولا دليل ربما يرون بمناظرهم أشياء ثم يزعمون أنها بحجم كذا وحجم كذا هذا يعني على حد حسب فهمهم ف وكما جاء أن العرش كالقبة العرش كالقبة على ال... الذي هو يعتبر سقف الجنة فكونه يوجد في طرف مثلا في طرف العرش مع ارتفاعه في مواضع أخرى هذا يدل على يعني لا يلزم من كونه هو أعلى المخلوقات نعم طيب السؤالين هذين نجلهم ان شاء الله ساجلهم عندي ونترككم ان شاء الله إلى الدرس الذي بعد أساكم الله خيرا وفاكم الله السلام عليكم